وقال رجل مؤمن من من ألف فرعون يقتل إيمانه أتقتلون رجلا أي يقول ربى الله وقد جاءكم وقد جاءكم البينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله من هو مشرف كذلك